سَوْفَ رِزْقُكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَنَّ تَدُعْشُوهَا وَلَا تَعْرَوْا وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَاسْلُوَ سَائِلَهُ الشَّيْطَانُ ادلك على شجره الخلد من كل لا يبلى فاكل منها فبدت له ما سوءاتهما وظفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه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 I've who